يا صحبي يا إنسان هنا وفي أي مكان مبعد رسالت ليك نتوي بها الأهزان يا صحبي يا إنسان هنا وفي أي مكان مبعد رسالت ليك نتوي بها الأهزان Dil kima, kum yakin tuh, wasin hidul himma, wasiru aku albilfam, lahwa ya fil يا إنسان هنا وفي أي مكان ما بعد رسالة لي نتقيمها الحزن يا صاحبي يا إنسان هنا وفي أي مكان ما بعد رسالة لي نتقيمها الحزن ما ت فيو اني العراقت وا ماتت <تصفيق> قلوب الناس ماتت بين الاخوه يمكن نسينا فيو اني العراقت وا ماتت <تصفيق> قلوب الناس ماتت بين الاخوه يمكن نسينا